توجه إلى الرحمن واطلب رضاءه فليس سواه فليس سواه في الشدائد حاني كونوا ثيقا بالله ومن لانه وكونوا ثيقا بالله رؤوف بنا رؤوف بنا يزكي بني الإنسان هو الله رب العرش هو الله بالذكر وبالذكر, وبالذكر ما جدجو ماذا الأزمان؟ قت كتاب. فرأت كتاب الله عجبت لساعٍ يبتغي كل المنى عجبت لساعٍ يبتغي كل المنى وليس له فعلٌ عظيم. فنيئاً لمن نال الموجة والرض تتبع خطوه وأنوار رب العرش وليس لغير الله من سلطة